في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت مِن دُونِهِم حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا حَنَانًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا تمثل لها بشرا سويا اچھا si mm -hmm. سم وَلِنَجْعَلَ عَلَيْهِمْ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَ فحملته فن فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ناداها من تحتها الا تحزني الا تحزني قد جعل الرب بك تحت فكلي <تصفيق> واشربي وقذي وُلِتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَكُن أتت به قمها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا من كان في المهد صبيا فأشارت إليه والصلاة والزكاة ما دمت حيا وذرا وبراً ہندی پیم Ma ما كان لله لَنفَ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلنَّغِينِ كَفَرُوا بِمَا شَهِدَ يَوْمَ عَظِيمٍ a <laughs>